افَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَمْ يَلِدْ اطَّلَعَ عَلَى الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَمَرِتُّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا تُرْدًا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 فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عذابا فلا تعجل عليهم انما نعد عذابا يوما نحشر المتقين إلى الرحمن والود ونتوق المجرمين إلى جهنم وردا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 وما يبغي للرحمن أي يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمان عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمان عبدا لقد أقصاهم وعدهم عدا